بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أَُهََّينَ آمنُوا لاَا تَررفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوقَ صَوت بّ وَلَا تَجهَ لَهُ بِالقَوِكَ جَهْرِ بَعضِكُمْ لِبَعض كَجَهْرِ ببععْضِكُم لبعَعضٍ أَن تَحبَطَ عمالُكُمْ وَأَنتُم لا تَشعرون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 واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان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 فَأصْلحُ بَينَهُماَا بِالعَدَلِ وَآقُصِطُ إِ اللهَّه يحب المُقصِطين إِ مَ المُؤمنِنونَ إخوَةُم فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيكُم وَاتَّكُ اللهَّه لاعَكُم تُررحَمون.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 سَأَن يَكُن خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا